111. أراد الله أن يتخذ ولدا منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق 114.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 يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فانا تصرفون يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا. وَإِذَا مس الإِنسَانَ ضُرُدَ دعا ربه منيبا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوله ثُمَّ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه مَا كان يدعو قليلا إنك من أصحاب النار أن هو قالت أنا الليل ساجد وقائم قلنَ الَّيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُلُوَ الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي مَا ذِهِ الْدُّنْيَا حسنة صل له الدين وامررت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! ذلك Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! 119. وقسروا أنفسهم وأهليهم, وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران والذين جتنبوا الطغوت يعبدونها وأنا بو الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هؤلاء الذين فداهم الله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 نبنيت تجري من تحتها الأمطار، وعد الله لا يخلف الله جميع العاد، ألم تر أن الله أنزل من السماء أنفسلكه يا نبي في الأرض، ثم يخرج به زرعا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم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 ومن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ثلا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد وَبَلَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ تَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يستويان مثلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكثرهم لا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 أجرون بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين يصدون ومن يضل الله فما له من ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز السماوات والارض ليقولن الله افرايتم ان تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإنما يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تموت فِي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 113. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله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 وإذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات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 Sposób pragmatycznych zmian w kulturze politycznej. W kulturze politycznej przemawiają się do zmiany klimatycznej. W kulturze politycznej przemawiają się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 يكم العذاب ثم لا واتبعوا أحسن ما أزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول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 من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمت فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين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 لَهُ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد Witam serdecznie witam مِن witam serdecznie ربته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه تعالى من يشركون ونفخ في الصور فصعق من في ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم فيه أخرى فإذا هم طيّون بنون ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء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 وقالوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقالوا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 بئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش